وتغفر الشمس والقمر كل يجري لأجن مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مز الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي قلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وَأَنَا إِلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ